بسم الله الرحمن الرحيم حالي تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والقرب من آياتهم وفي خلفكم وما يبث من دافتهم آياتهم قربي يوقنون وقتنا في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزهم فأحيا به الأرض بعد مرضها وتصريب الرياح آيات لطولين يعقلون إن الله نسوها عليك بالحق فبأي بعد الله وآياته يؤمنون غير لكل أفراد أكين يسمع آيات الله أكين عليه ثم يصر مستفرا كأن لن يسمعها ولا علم من آياتها شيئا اتفضها هوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم ولا ما بذبوا شيئا ولا ما من دون الله أرياء ولهم عذاب عظيم هذا هنا، والذين بآيات ربهم لهم عذاب من اللهم الذي سفر لكم البحر لتجلي الفنك فيه لأمه ولتبدعون صده ولعزكم تشترون وسفر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لآيات لقوم يتبترون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يغفرون أيام الضالية بما كانوا يكفرون من عمل ومن نتاءت عليها ثم إذا رفضوا ترجعون ولقد آتينا من إطراء إلى الفتاب والجهة والجهوة وردقناهم من الطيبات وردقناهم على الآلمين وآتيناهم دينات من الأمر فنطلفوا إبناهم بعد ما جاءهم للبطلهم بينهم إِنَّ رفعت يقي بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيامه ماذا مضي يقتلون ثم جعلنا بعضا جريئات من اللفظ فتبقى ولا تتبع الله الذين لا يعلمون انهم لا يقروها من الله شيئا وان الله عز ورحمة لقوم يوقعون فمهتب الذين اجترحوا الشيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعنهم الصالحات وأن نحياهم ما الله السماوات والأرض بالحق وإذ الماء النفس بما كذبت وهم لا يكبون فقرأت الله على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 وعليكم بالحق إنا كنا نتنزق ما كنتم تعمدون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدفعهم ربهم في رحمته ذلك هو القرض المبين وأما الذين تبروا ففلم تكن آيات إسا عليكم فاسكبرتم وكنتم قرما مجرمين قلتم ما ندري ما الساعه انهم الا ظنه وما نحن بمستيقين وقد لهم سيئات ما عملوا وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون وفيما اليوم ننساكم كما نشيتم بقاء يومكم هذا ومكواكم ما وما لكم من ناظر ذلكم بانكم استقرتم بايات الله نزلا وبرتكم الحياه الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الفضل رب العالمين وله الكبرياء السماوات والارض وهو العزيز الحكيم